من عباده أ ن ا انذروا انه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاتقون خلق السماوات و ل ر ض بالحق تعالى عما يشركون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 إ ن في ذلك ل ا ي ة لقوم يذكرون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 و ا ل ق ا في الارض رواسي ان تميد بكم وأنهارا وسبلا, وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق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 فالذين لا ي ؤ موسوعه ن ن بالآخرة ق النابلسي للعلوم ن و ا ي ع ل ن ن و إنه ل ا يحب ا ل م س ت ك ب ر ي ن وإذا قيل ل ه م ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا أ و ز ا ر ه م كاملتي يوم القيامه ومن أ و ز ا ر الذين يضلونهم بغير علم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 فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها ل ن ه ا ر لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين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 ولقد بعثنا في كل أ م ه رسولا ن نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلاله فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المكذبين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 أ و ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أ و ياخذهم على تخوف ف إ ن ربكم ل ر ؤ و ف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال ل و س ه ع ن النابلسي ي ي م و ل ش م ج د للعلوم ه وهم داخرون ا في ا ل س م ا و وما ا ت في ا ل أ ر ض من د ا ب ة و ا ل م ل ي ه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 وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب أ ل ا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل ولعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 يخرج من بطونها شراب م خ ت ل ف أ ل و ا ن ه شراب م خ ت ل ف ن ل و ا ن ه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون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 فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم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 إ ن الله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا نملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون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 م و س و ل ه ا ل ل ن ا ت ل ق و م ي ؤ م ن ن و و ا للعلوم ه ج لكم من ب ي ت ك س ك ن ا ل لكم من ج ل و د ل ن ع ا م ب ي و ت ا وجعل لكم من جلود ل ا ن ع ا م بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا ا ل ا حين والله ََُّ جعل َََ لكم َُ مما َِّ خلق َََ ظلالا َِ وجعل ََََ لكم َُ من َِ الجبال َِِْ أ اكنانا َ وجعل ََََ لكم َُ سرابيل َََِ تقيكم َُُِ الحر ََّْ وسرابيل ََََِ تقيكم َُِ ب َ أ ْ س َ ك ُ م ْ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 و َ إ ِ ذ َ ا راى َ الذين ََِّ أ َ ش ْ ر َ ك ُ و ا شركاءهم َََُُْ قالوا َُ ربنا َََّ هؤلاء ََِ شركاءنا َََُُ الذين ََِّ كنا َُّ ندعوا َُْ من ْ دونك َُِ ف َ أ َ ل ْ ق َ و ا اليهم َُِْ القول ََْْ إ ِ ن َّ ك ُ م ْ لكاذبون َََُِ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 شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه, وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين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 واوفوا بعهد الله إ ذ ا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد, بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوتنا انكافا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أ ا ن تكون امه ّ هي اربى من امه انما إ يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمورا و اسم الله من الرحمن ي ش الرحيم ء الجزء الثاني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 وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إ ل ي ه اعجمي وهذا لسان عربي مبين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 من كفر بالله من بعد إ ي م ا ن ه إ ل ا من ن ك ر ه وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 م ح س د ر ا ن